وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ أَشْتَخِصُّ لِنَفْسِي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 يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ مُحْسِنٍ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ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 فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي هُدًى فَلَا كَيَد لي كُم مِّنْ عِندِي وَلَا تُقْرَؤُونَ ۚ طَٰرُسًا نَّرَاوِدُ عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وقال لفقيه تجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون